بيكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ رَأْجًا غَيْرَ مَنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَجُدْ وَاصْطَلِ مَنْصُورًا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكثبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف منين أما بعد ذلك سنين أم كان ذا مال وغين إذا تتلى فأقسموا ليصيهم لا مصبغين ولا يستفدون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا وأدوا على حظ قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ra'gūna 'alā ḍī Ó, oh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 لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم خاشعة أبصارهم ترهبهم ظل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مُثْقَلُونَ ام عنادهم الغير فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك انا تكون كصاحب العود اذ نادى اذ نادى وهو مكرم لولا اتدارك رعبه من ربه لنبذ بالعراء فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسرقونك بأبصارهم لما, لما سرقوا